قنام رجال صناع حياتي أقمار لالي منهار الهدات قنام رجال صناع حياتي اقمار لالي منهار الهدات ازانوا صباتي وصعوا بذاتي نشيد حياتي وصعوا بذاتي نشيد الحياه تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آآ آآ أيا من تساما وخل المناما جرى العمر يمضي وراء من صراما جرى العمر يمضي وراء من صراما آآ آآ أعلام الرجال صناع الحيات أجلوا ثباتي وصاهوا بذاتي نشهد الحيات وصاهوا بذاتي نشهد الحيات تركنا الهوانا قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات صناع الحياة فكن يا أخي يا عزيز النبي يا وقم للمعالي وخل الدنيا وقل يا رفاقي ننموا إلي إليا لنرغ إلي المراقي ونعل الثريا علام الرجال صناع الحياة فكن يا قم للمعاني أخل الدنيا وقل يا رفاقي هنموا إليا لنرقى المراقي ونعلو الثريا سبيل النجاة وحققت ذاتي وأصبحت حيا وحققت ذاتي وأصبحت حيا علام الرجال سماع الحياة فزالوا ثباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركت وعادت قوانا بعزم الأبان مات البلاد أجيب المنادي وقوموا جميعا لئيل المرادي مات البلاد أجيب المنادي وقوموا جميعا لئيل المرادي وقولوا جهارا ملكنا القرارا وقود الحيارا إلى المجديهيا وقولوا جهارا إلى المجد هدية وحل القيود وحي الوجود وخل الحسود بعيدا قصيا صارتم رجالا طهرتم محالا علوتم ودمتم تم جبالا ودمتم رقيا علوتم جبالا ودمتم رقيا الحياه وصعوا بذاتنا نشيد الحياه تمكننا وعادت قوانا بعزم اللباتي